إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعبد بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهديه الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبد ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى الخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بضعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومصلى على سيدنا محمد النبي وأزوالي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما تعلمون هذه الدروس دروس التزكية وهي الدروس التي سعقها الله تعالى إلينا في تلك الفترة التي ابتدأناها فيها على أن التزكية هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يتمكن احد ان يدعو الى الله تعالى فضلا أن ي لا يتمكن احد ان الله تعالى فضلا ان ان يدعو إليه إلا ان يتزكى في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم وما نراه في الساحه من اضطراب وفوضى إنما هو لعدم السير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في التزكيه التي يمدغي أن تأخذ الحيز الأكبر من علم آهل الإيمان كما ذكر الله تعالى المهم وقلنا أنه لا يمدغي لكل أحد صغيرا كان كبيرا أن يكون له جدول محاسبة ينظر في أربعة أمور وأشياء ويتفكر فيها وهي الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنشيات وهذا الجدول كما ذكرنا. ينبغي أن يحاسب المرء عليه نفسه من لم يحاسب نفسه لن تنضبط له نفسه ولن يستطيع أن يقودها إلى الله تعالى وسيبقى في هذه الحالة التي نحن مترددون فيها وآخر ما وصلنا إليه في باب المهلكات كان الكلام على كتاب ذنب الجاه والرياء انتهينا من الشطر الأول وهو الكلام على الجاه الذي يتطلع إليه الناس ومنهم آهل الإيمان كما ذكرنا وتضحت هذه المعاني في معنى في الزم الشغرة وفاضلة الخمول والكلام على ذم الجاه ومعرفة الجاه وحقيقته وأسباب محبة الجاه وعلاج هذا الأمر إلى آخره والذي ينبغي أن يعاود سماعه من لم يسمعه أن يعاود سماعه من سمعه ومن لم يسمعه ينبغي أن يسمعه ومن سمعه وعاود سماعه لابد أن يقرأه اللي في جدول محاسبته المهم الشطر الثاني كتاب من الكتاب هو طلب كما يقول الشيخ هنا طلب الجاء والمنزلة بالعبادات وهو الرياء الباب الشاطر الثاني من الباب جزء الثاني من الباب وهو باب طلب المنزلة والجاء في قلوب الناس بالعبادات وفيه يقول هنا الشيخ وفيه يعني في هذا الشاطر الثاني من الكتاب بيان ذنب الرياء وبيان حقيقة الرياء وما يراء به وبيان درجات الرياء وبيان الرياء الخفي وبيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط وبيان دواء الرياء وعلاجه وبيان الرخصة في أهار الطاعات وبيان الرخصة في كتمان الذنوب وبيان ترك الطاعات خوفا من الرياء والآفات وبيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وبيان ما يجب على المريد أن يلزمه قلبه قبل الطاعة وبعدها وهي عشرة فصول كما سمع أول هذه البيانات بيان ذم الرياء ومقصودنا في هذا الشطر المقصود الأصلي وهو طلب المنزلة والجاء في قلوب الناس بمقصود عبادة الله تعالى بالطعاق والعبادات وهي خاصة كما تسمعون أو هي ألصق بالمتعبدين منهم من طلاب الدنيا طلاب الدنيا يراؤون نعم ولكن لا يراؤون بالعبادات أما المراؤون بالعبادات والذين يحبون أن يكون لهم منزلة وكذلك جاء في قلوب الناس أو أن يحمدوا أو أن يترك ذنبهم أو أن يكون موضعهم موضع المتح والثناء وقضاء الحوائج والتواضع لهم طلب الدعاء والتبرك فهذه خصتهم للعبادة ذنب الرياء يعلم أن الرياء حرام والمراء عند الله تعالى منقوت وقد بذلك الآيات والأحاديث الآيات والأخبار فمن الآيات قوله تعالى فغيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سعون الذين هم يراؤون يعني يراؤون بصلاتهم أو يراؤون في صلاتهم كما سنذكر وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهذا داخل فيه معنى الرياء بالعبادة وهو الشرك الأصغر وغيره كما سنذكر ومن الأخبار ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة وفيه رواية أخرى أول من تسعر بهم النار ثلاثة أول من يكون حطب النار ثلاثة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها رجل استشهد في سبيل الله يعني فأتي به فعرفه نعمه سبحانه وتعالى فعرفها فقال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت معنىه قتل قتل الشاهد أنه قتل فعلا ولكنه قال كذبت لم تقتل في سبيل الله هذا معناه يعنيه ولكنك قتلت ولكنك قاتلت ليطال جريء يعني كان أجر قتالك الأجر الذي تريد أن تحصله والمرتب الذي تريد أن تقبضه حتى نسمع هذا اللفظ بعد ذلك الشيخ يقول تقاضاه تقاضاه يعني أخذه كمرتب يعني يريده أو أجر يريده بناء على ما يعمله لذلك قال قاتلت لي قال هو جريء لتأخذ هذا الثمن فقد قيل ماذا تريد إذن ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقيه في النار ورجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قالت تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال كذبت لكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النور ورجل وسع الله عليه وأعطاهه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أن فقت إلا أنفقت فيها لك قال كذبت كلهم قد أنفقوا وتعلموا وقرأوا واستشدوا وكل ذلك كما تسمعون ولكن في النهاية يقال لهم كذبتم ولكنك فعلت يقال هو جواد فقد قيد ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقيه في النار هذا الحديث يبين هذه القضية المشكلة وأن هؤلاء الثلاثة ليس بعدهم أحد يعني ليس بعد الشيط ولا العالم ولا المنفق في سبيل الله ليس بعد هؤلاء شيء وهم أول من يدخلون النار كما ذكر يسحب على وجهه فيلقى في النار رياذ بالله تعالى وكذلك رأى المسلم من حديث أبو بريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا أنه قال أنا خير الشركاء فَمَنْ عَمِلْ عَمَلًا فَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا منه بَرِيءٍ وهو لِلَّذِي أَشْرَكَ وهذا الحديث على نفس المعنى أنه بريء منه وأنه لا يحب أن يشريك المرء مع ربه أحدا في عمله الذي يبتغي به وجه الله كأنه أزيم صيبة كما ستعلمون في كلام الشيخ لأنه يساوي بوجه الله يساوي به وجه الـ الـ الـ الـ الـ الإنسان الزائل يشرك فيه معه ربه سبحانه وتعالى يعني هذا الإنسان قد فعل للإنسان الآخر مثله الزائل الذي يأكله أشرب ويتغوط مثل ما يريد به وجه ربه سبحانه وتعالى يعني حتى لا استثقل المرء كيف يدخل النار وهو قد استشد وعلم وقرأ لا لقد كان ذلك من فعله انما هو يعظم به مثل تعظيم الله تعالى لذلك هذا بالحديث الثابت عن محمود بن لبيد رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخاف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر نفسي في هنا مضبوطة هنا بالفتحة مفتوطة بالضم يعني عنده كتاب قال وما الشرك الأصغر النبي صلى الله عليه وسلم قال غياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء كنتم تراؤونه في الدنيا ليعطوكم يقال كذا وكذا أو يعطيك كذا وكذا أو ليقضي لك كذا وكذا أو ليذكرك بكذا وكذا من المتح أو السناء أو ليوسع لك في المجلس أو ليكرمك في البيع والشراء أو ذلك قال اذهب إليه لذلك قال أبو العلي قال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمل غير الله فيكلك الله إلى من عملت له يكلك إليه وكلك إلى الزائل الميت الذي لا ينفع ولا يضر وقال الربيع بن خسين كل ما لم يرد به وجه الله عز وجل يذهب ويضمحل يضمحل فيذهب وقال سفيان بن عيين من تزين للناس بشيء يعلم الله منه غيره شانه الله وقال بشع الحافي لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين واسمع هذه القصة التي ذكرها هنا والتي تبين ذلك المعنى الذي ذكرنا في الحديث الأول يقول هذا إسماعيل بن رأي واحد يعني يقول رأيت أبا بكر الآدمي القارئ كان يقرئه القرآن يعني في النوم بعد موته يمد يده يمد يده يعني كأنه محتاج يشحط يعني فقال فقلت له ما فعل الله بك فقال وقفني بين يدي وقاسيت شدائد وأمور صعبة فقلت له فتلك الليالي والمواقف والقرآن في الليالي القراءة والقرآن والذكر والصلاة قال ما كان شيء أضر علي منها لأنها كانت للدنيا لأنها كانت للدنيا هذه صلاة القيام والقرآن وما يفعل كان يريد به وجه الناس لا يريد به وجه الله تعالى فقلت له فإلى أي شيء ان انتهى أمرك قال لي المولى هذه قصة قابلة للمعاني أليت على نفسي ألا أعذب أبناء الثمانين يعني ألا يعذب شعبات شابت في الإسلام سبحانه وتعالى بيان حقيقة الرياء وما يرأى به ابتدأنا بعد الكلام على ذنب الرياء في اختصار تلك الآيات والأحاديث أن يتبين للمرء حقيقة الرياء حتى يتفطن لما هو فيه من ذلك الشرك الخفي يعلم مصيبته التي تكون سببا في تاخيره عن الله تعالى يعلم أن الرؤيا مشتق من الرؤيا والسمعه مشتقته من السماع هي من راء را الله به ومن سمعا سماه الله به فالمراء يري الناس ما يطلب به الحظوه عنده المراء يري الناس يظهر للناس ما يريده أن يكون به سببا للحظ في قلوبه أن يكون له قيمة عندهم يعني ويجمع ذلك خمسة أقسال يعني الذي يظهره البر ليكون به قيمة أو منزلة في قلوب الناس خمسة أقسال هي مجامع ما يتين به المرء للناس البدم والزي والقول والعمل والأتباع والأشياء الخارجة وأهل الدنيا يرؤون بهذه الخمس أيضا البدن والزي كما سنسمع المعاني في هذه الخمسة والقول والعمل والأتباع أهل الدنيا يرؤون بهذه الخمس أيضا إلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهوان الرياء بالطاعة اسمع القسم الأول من الخمسة الرياء في الدين من جهة البدم بإظهار النحور وصفار ليرياهم بذلك شدة الاجتهاد كانت في الزمان السابق بعد الوقت لا, لا اجتهاد ولا رياء ولا حاجة بحاجات بسيطة يعني أقل من كده شدة الاجتهاد وغلبة خوف الآخرة وليدل بالنحول بالنحول أنه نافل الضعف وقلة الوازن على قلة الأكل وبصفار الوج على سهر الليل في الطاع وكسرة الاجتهاد وكذلك يرأي بشعس الشعر ليدل لي به على أنه مستغرق الهم بالدين ليس عنده وقت يعني ليلوم شعسه ويمشط شعره وعدم التفاجر ولتسليه الشعر فهذه الأسباب إذا ظهرت استدل الناس بها على هذه الأمور ويستدلوا بها على أنه هذا تعرف بنا ويصلي ومهمون بالدين ومعندوش وقت فارتحت النفس لمعرفتهم فالنفس تدعو إلى إظهارها لتنال تلك الراحة وتلك اللزة أن يرى الناس منه ذلك وأن يذكره بذلك وأن يسن عليه بذلك وما يترتب على ذلك من التعظيم وقضاء الحوائج والتواضع وتوسيع في المجلس وغير ذلك لهذا الشخص ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذهول الشفتين ليستدل بذلك على أنهم واضبون على الصوم وأن توقير الشرع في قلبه جعله يخفض من صوته وأن شدة الجوع هي التي وهنت أو وهنت قواه ولهذا قال عيسى عليه السلام إذا صام أحدكم فليدهم رأسه ويرجل شعره وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء حتى يرى وكأنه يأكل ويشرق ليس عليه من مشقة الصوم شيء يرأي به وإنما يحاول أن يخفي بذلك عبادته كما كان في الزمان السابق هذا أهل الدين يرأون بذلك وأما أهل الدنيا فيرأون بإظهار السمن العكس ببان عليه الهيئة الحسنة وترفه،, وترفه والنعيم والأكل والشرب والمسكن الحسن والكلام فيرأونا بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن هذا القسم الأول دنيا وجين والقسم الثاني الريع بالزي والهيئة أما الهيئة فتشعيس شعر الرأس كتب شعر هنا وحلق الشارب والإطراق في حالة الماشي وإبقاء اثر السجود على الوجه وغلظ السياب ولبس الصوف وتشمير اللباس وتقصير الأكمام وترك الثوب مخرقا غير نظيف كل ذلك ليظهر من نفسه أنه متابع للسنة ومقتد بالصالحين ايضا هذا الكلام كان زمان دلوقتي يعني ايه على ايه علمك تاجر مش محتاج يعمل ده كله يعني بدا حول علاقه ال وكنا كذلك في الزمان القديم لبس المرقعة وقع هذه اللبسه الصوفيه والتشبه بهم كان يقول التشبه بثيابهم الزرقاء مع الافلاس من صفاتهم في الباطن على من كان منهم على خير يعني ومن التقنع فوق العمانة إلى آخره أو لبس الطيلصان الطيلصان من هذه الغطرة لمن ليس من العلماء ليهم أنه منهم أن نطلب علم وأن نختاع علم وكذا وكذا والمرؤون بالزي على طبقات الأولى من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار التزاهد وهو ليس زهدن ولا شيء فيظل التزهد عشان أهل الصلاح وأهل التعبد وأهل الزهد في الدنيا يقولوا علي آه درجة الكوائف درجة بتاع ربنا درجة زهد في الدنيا ويأخذ هذا السماء والمات ثم يكون بعد ذلك مترتبا عليه ما يود أن يحصله بسبب هذه الملاءة بذلك يقول فيلبسوا السيابة المخرقة الغليظة أو القصيرة الوسخة ليرأي بذلك ولو كلف هذا الشخص أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا مما كان السلف ويلبسونه لكان عنده بمنزلة الذبح كل هذا كان في الزمان الأول لخوفه أن يقول الناس قد بدى له من الزهد الزهد بطل الزهد بقى ده مش بتعرف منه العاقة ده كان بيعمل كده وكده وقد رجع عن تلك الطريقة وطبقة أخرى الثانية يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل الدنيا في نفس الوقت من الملوك والتجار وغيرهم فلو أنهم لبسوا الثيابة الفاخرة لم يقبلهم أهل الدين سميهن الشيخ القراء لم يقبلهم القراء ولو لبسوا الثيابة المخرقة الدنيئة لازدرتهم أعين الأغنياء والملوك فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين وأهل الدنيا فيطلبون الأصواف الدقيقة اللبس الدنيئة كما يقول الشيخ هنا والأكسية الرقيقة والفوط الرفيعة فيلبسونها ولعل قيمة ثوب أحدهم هذه من هذه الثياب قيمة ثوب الغني يعني في نفس القيمة تحت الغني ولكن يلبس هذا النوع من الثياب مع أنه غالب وكذا حتى يرأي به على الصلحاء لذلك يقول ولونه وهيئته لون ثياب الصلحاء فيلمسون بذلك القبول عند الفريقين هو يبقى ربنا وأنه يليجه هنا وهنا وهؤلاء لو كلف أحدهم أن يلبس ثوبا خشنا أو واسقا لأنه كان عندهم كالذبح كالأولين كذلك إذا أخذ الكلام وكل من رأى منزلته بكلام بأي عموة لكل أحد تثبت له بزي مخصوص سقل عليه الانتقال إلى مدونه أو فوقه خوفا من المذنة يدخل في هذا المعنى أهل الدنيا على العكس من ذلك فمرآتهم بالثياب النفيسة والمراكب الغفيعة وأنواع التجمل في الملبس والمسكن وأساس البيت ويلبسون في شيء بيوتهم إلى آخر هذه المناظر من مناظرنا في الدنيا ومناظرنا في الآخر القسم الثالث الرياء بالقول ورياء أهل الدين بالقول بالوعب والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحي وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس والعناية الأمر بالمعروف أنه عن المنكر بمشهد الخلق أمام الناس وإظهار الغضب للمنكرات والأسف على مقرفة الناس للمعاصي وغفظ الصوت في الكلام وترتيقه بقراءة القرآن ليدلوا بذلك هؤلاء المراؤون بالقول على الحزن والخوف والدعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ وقصد إفحام المناظر إلى إلى غير ذلك القسم الرابط الرياء بالعمل كمراءة المصل بطول القيام ومده وتطويل الضكوع والسجود وإطراق الرأس وترك الالتفاة في الصلاة وإظهار الخشوع وتسوية القدمين واليدي وكذلك بالصو والغزو والحج والصدقة كل ذلك كان في الزمان السابق الآن يعني لا يهمهم ذلك لا ولا إخلاصا ولا حاول على القوة إلا لله وإلا. والإخبات في الماشي كأبخاء الجفون وتنكس ضعف حتى إن المرأي قد يسرع في حاجته فإذا رأاه أحد من أهل الدين رجع إلى الوقار بعد الكلام كده أو يمشي بطريقة كويسة خوفا من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الآذب فإذا غاب الرجل عاد إلى عجلته مرة أخرى ومن الناس من يتكلف هذه المشية في خلوته حتى يستطيع أن يمشي بها بين الناس يعني يدرب في الخلوة على هذه المرآة فيكون مرآة في خلواته وجلواته فهذا صار مرآة في الخلوة أيضا لأنه إنما حسن في الخلوة ليكون كذلك في الجلوة في ظهوره يعني أهل الدنيا مرآتهم بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين إلى آخر الزات القسم الخامس المرآة بالأصحاب والزائرين والمخالطين كالذي يتكلف أن يستزير عالما يعني يتكلف أن يزوروا أحد العلماء المشهورين مثلا أو غيره ليقال إن فلانا قد زار فلا أو أن يستزير عابدا ليقال إن أهل الدين يتبركون به وترددون إليه أو ملك من الملوك أو غيره ليقال إنهم يتبركون به لعظم رتبته في الدين الذي يكثر ذكر الشيوخ ليقال إنه لقي شيوخا كثيرا واستفاد منهم فيباعي بشيوخه وربما قال عند مجادلته لأحد أو لغيره من لقيت أنت أبلت من يعني ولا تعرف مين من الشيوخ أنا قد لقيت فلانا ودرت البلاد وخدمت الشيوخ وفعلت وفعل فهذه المجامع الخمسة ما يرأي بها المراؤون وهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد ومنهم من يقنع بحسن الاعتقادات فقط وسوف نذكر قصصا من هذا يقول الشير يقول مؤجمالا يعني الآن فكم من راهب انزوى إلى ديره سنين كثيرا وكم من عابد اعتزل إلى كلة جبل مدة مديدة إلى أعلى الجبل يعني وإنما حياته من حيث علمه بقيام جاه في قلوب الخلق إنما حياته هذه التي يحياها إنما يحيا هذه الحياة ويقاسيها ويتعب نفسه فيها لعلمه أنها توجب له جاه في قلوب الناس وحسن السناء وأنه عابد ومعتزل وكذا وكذا وهو قد قطع طمعه من أموالهم ولكنه يحب مجرد الجاه إنه ذا العابد المتجرد الظاهب الذي كذا كذا فهو يلتمس من ذلك أطلاق الألسنة بالثناء أو يريد انتشار صيطه لتكسر رحلة إليه أو يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته وتنجز الحوائج بين يديه فيكون له منزلة عند العامة أو منه من يقصد التواصل بذلك إلى أن يحصل الحطام الزائل من الدنيا نترك هذه المسألة وندخل في المسألة التالية هذه المسألة التي سنتركها هي الكلام يقول الشيخ هل الرياء حرام أم مقاه أم مكروه ومقصد الشيخ الكلام على الرياء في أمور الدنيا ليس في أمور العبادات لذلك هو يقول فالجواب أن فيه تفصيلا وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغيرها فان كان بالعبادات بغير بغير العبادات هي دي, دي بغير العبادات لازم اقرا يقراها وننتقل الى الكلام على العبادات ماشي كده وأما العبادات ملخص الكلام في اظهار الرياء وهو طلب الجاه بغير العبادات كما يقول فإنها كطلب المال يقتصر منه على ما يقوم به والتوسع فيه في الدين لا شك أنه نقص فيه نقص في الدين توسع في هذا الأمر بذلك يقول الشيخ أما سعة الجاه أن يكون له جاه بدون حرص عليه ومن غير اغتمام بزواله أن يغتم بزواله إنزال فلا ضرر عليه في أمور الدنيا إذ لا جاه أوسع من جاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء الدين ولكن انصرف الهم إلى تحصيل ذلك الجاه مقصن في الدين لا شك الكلام على هذا المعنى في أمور طلب الجاه لأمور الدنيا أن يلبس حسنا أو أن يأكل حسنا أو كذا كما ذكرنا كل ذلك ينبغي أن يكون المقصد في مقصد أن يكون مقصده حسنا وأن لا يتوسع فيه لأنه يضر بدينه بعد ذلك للتوسع أما إن كان هذا الأمر كما يقول بغير طلب منه بل ذلك من الله تعالى وأنه لا يضره أن يزول هذا الجاه حينئذ التوسع فيه مضر ونقصان في الدين أما إظهار نعمة الله تعالى على العبد فإن الله جميل يحب الجمال ولكن بغير إصلاف وبغير كذا وإنما الكبر بطر الحق وعمط الناس وإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ولكن بحيث لا يكسر قلب غيره ولا يكون ذلك همه في الدنيا وإنما همه أن يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ يقول ذلك ليقول ينبغي أن يرى المرء قصده أن يكون قصدا سليما وعمله أن يكون عملا في حدود ما لا يخرجه إلى نقصان الدين أما إن كان على هيئة حسن أو منظر حسن أو كذا أو كذا لا يريد به مرآة ولا جاء ولا بطرة للحق ولا عمط الناس ولا كذا هذه مسألة قريبة أما العبادات هذه مشكلتنا أما العبادات كالصدقة والصلاة والغز والحج فالمرأي في فيها حالتين نسمع بها الكلام لأن دخلنا في الكلام المهم المتعلق بالرياء فهذا ينبغي أن يراه المرء في نفسه إحدى هما هل يكون له قصد إلا الرياء المحض دون الأجر وهذا يبطل عبادته من أولها أن الأعمال بالنيات وهذا لا يقصد العبادة يقصد الرياء ثم لا يقتصد ذلك على إحباط عبادته فقط حتى نقول عاد كما كان قبل العبادة لا بل نقول يعصى, يعصي يعصي بذلك ويأثم دي معنيين اسمع بقى المعنيين الذين نتكلم عليهما ليرى المرء هذه المشكلة الذي يخع فيها بسبب الرياء المعنى الأول يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكر لأنه خيل إليهم أنه مطيع لله تعالى هذه الأولى المصيبة الأولى أنه يلبس على عباد الله ويمكروا بهم ويخيلوا لهم أنه مطيع وليس كذلك والأمر الثاني يتعلق بالله سبحانه وتعالى عنده كتاب مش هلأي الأمر الثاني لكذا أنا بنبه عليه مش هلأي كلمة ثاني دي تاني عنده إلي الأمر الأول بس أحدهما وخلاص دي الأمر الثاني يتعلق بالله تعالى وهو أنه إذا قصد بعبادته بعبادة الله تعالى سواه أن يقصد بعبادة الله تعالى سواه فهو مستهزع به سبحانه وتعالى ومثاله مثال من وقف طول النهار بين يدي الملك وواقف أمام الملك بين يديه ومراده أن يلاحظ جرية الملك وكل أهم أنه يلوص من تحت التحت عشان يشوف الجرية بتاعة الملك فإن هذا يستهزئه بالملك لأنه لم يقصد لم يقصد التقرب إليه بخدمته وأي محنة تزيل على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراعاة عبد ضعيف لا يملك له ضر ولا نفع الناس اللي وهل ذلك هذه المنصيبة التي أتكلم عليها إلا لأنه ظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله تعالى بسبب غفلته فتكر إن العبد هذا لا يعمله عاجم سناء ولا مدح ولا مال ولا كذا حتى يتوجه بما يتوجه به إلى الله يتوجه به إلى العبد ذلك يقول وأنه أولى أي العبد أولى بالتقرب إليه من الله تعالى إذا آسره آسر العبد على ملك الملوك سبحانه وتعالى فجعله مقصود عبادته ورفعه على مولاه ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشركة الأصغر يسمع دي معناها بقى الشيخ حيفسر معناها دي الشركة الأصغر دي وشركة خفي يعني يقول بعد إلا أن بعض درجات الرياء بعض درجات الرياء أشد من بعض كما سيأتي بيانوه إن شاء الله تعالى ولا يخلو شيء من ذلك كله عن اسم لا يخلو عن معطية واسم الذنب اسم هذا كلام ولو لم يكن في الرياء إلا أنه يركع ويسجد لغير الله تعالى لكان فيه كفاية اللي بيرأي بالعبادة اللي بيرأي بالصيام اللي بالصلاة اللي بالنفقة اللي بيظهر فلوسه اللي بيظهر علمه اللي بيظهر أي شيء يكفيه كما يقول الشيخ أنه يركع ويزبط لغير الله ووجهه هو عند الله تعالى ووجهه متاجه إلى غيره فإن من لم يقصد التقرب إلى الله فقد قصد غير الله إلا أن المراء اسمها بها دي الجملة لمعنى هذا الشرك الخفي يقول المراء يقصد تعظيم نفسه في قلب من عظم عنده بإظهار صورته أنه يعظم الله تعالى المرائب باختصار يعظم نفسه يعني عاوز يظهر نفسه كويس يظهر نفسه كويس إزاي عندي الضاجل ده اللي هو عاجي عظمه بإظهار أنه يعظم الله تعالى تضحت اللي بيكتب واللي بيفهم واللي بيحفظ نتابع معايا أصلي مفيش حد نتابع معاه لبقى هو يقول الشيخ إلا أن المرائي يقصد تعظيم نفسه في قلب من عظم عنده المرائي عاوز يرفع قدره عند اللي, عند اللي شايفه ويرفع قدره عند اللي شايفه بمحاولة أن يظهر له أنه يعظم الله تعالى فهمناها لكي ندحنا كلنا فيها ولا حاولها وقالتها فلذلك يكون شركه خفيا لا جليا يسمع بقية الكلام وهذا لا يقع إلا عند أن يوهمه الشيطان أن العباد ينفعونه بشيء دعك من كل الكلام الذي يقوله الشيخ أنهم ينفعونه بشيء أو يضرونه بشيء الشيخ يقول أن العباد يملكون من ضره ونفعه ورزقه وأجله ومصالحاله ومآله أكثر مما يملكه الله تعالى فلذلك عدل بوجهه إليهم وترك ربه سبحانه وتعالى وأقبل بقلبه عليهم يستميل بذلك قلوبهم إليه تعظيما ومدحا أو قضاءا ومصلحة أو غير ذلك ولو كلاه الله تعالى اسمع عزين نتيجة ولو كلاه الله تعالى إليهم في الدنيا لكان ذلك أقل مكافاة له على صميعه لو خلا يقول له يلا فدهي معهم اذهب إليهم كي ينفعوك في الدنيا كي يمنعوك من الموت أو المرض أو كي يغفر لك أو أن يثيبوك أو أن يرحموك أو... واذهب إليهم لأنهم عاجزون عن أنفسهم فكيف لغيرهم هذا في الدنيا فكيف في يوم لا يجزي والد عن ولده والأنبياء تقول فيه نفسي نفسي فكيف أستبدل الجاهد ما يرتقبه بطمعه الكارك في الدنيا من الناس عن ثواب الآخرة ونيل القرب من الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يشك في أن المرائي بطاعة الله في صخة الله هذه الحالة ماذا اللي امتبع معي الحالة الأولى اللي هي كما ذكرناها اللي هي لا يكون له قصد إلا لإيه لله الحاله الثانيه الشيء بيقول ايه كاتبها ما اعرفش عندكم مكتوبه ده المهم ذكرها صاحب الكتاب الاصلي هي يقول الحاله الثانيه إذا قصد الحمد والاجر جميعا يقصد يعني حمد الناس الذي عندهم ويقصد الاجر في نفس الوقت في صدقته أو في صلاته فهذا الشرك الذي يناقض الإخلاص أيضا ولكنه أي هذا أخف من الأول قليلا درجات الرياء اعلم أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلط من بعض واختلافه اختلاف الرياء يعني واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات فيه وأركانه ثلاثة أركان الرياء ثلاثة نفس قصد الرياء والمراء به والمراء لأجله قصد الرياء نفسه الأول والمراء به والمراء لأجله يقول الركم الأول نفس قصد الرياء وذلك لا يخلو إما أن يكون مجردا دون إرادة الله والثواب وإما أن يكون مع إرادة الله والثواب يبقى قصد الرياء النفس إما أن يكون هذا القصد لا يقصد فيه ثواباً ولا إرادة وجه الله وإما أن يجمع فيه كما ذكرنا في الحالة الثانية ثم لا تخلو أن تكون إرادة الثواب بعد الوقت إما أن يكون هذا الإرادة الأولى مجردًا عن إرادة الله والثواب العيز ربنا والعيز الثواب والعيز حاجة هو يعمل كده وخلاص عشان الناس ما تقولش علي ما بيعملش أو بيصلي عشان إجتمع مع ناس فجه داخل مسلي معهم لقاهم مثلاً بي في مجلس علم يقاعد أو مكسوف أو لقاهم بيطلعوا صدقات كلهم فجه ما طلع معهم مثلاً هذا ما هيزكر الشيخ هذه الأمثلة يقول والثاني لا يخلو من إرادة السواك إنه هو بيراء الناس بس برضك عايز السواك من الله تعالى يقول هذه الحالة الثانية قد يكون فيها إرادة السواك أقوى وأغلب أو أضعف أو مساوية لإرادته فتكون الدرجات أربعا الدرجة الأولى وهي أغلظها ألا يكون مراده الثواب أصلاً يعني أن يكون مراده الثواب لا براد له أصلاً لا ثواب ولا أجر ولا عائز حاجة من ربنا سبحانه وتعالى ولا يريد وجهه والثانية أن يريد وجه الله ويريد في نفس الوقت الرياء والحمد والصمى فهذه ثلاثة إما أن يقوى أو أن يساوي أو أن يضعف أن تكون إرادة الثواب أقوى من إرادة الرياء أو أن تكون مساوية لها أو أضعف منها هذه أربعة حالات الحالة الأولى أغلضها وهي أن يريد وجه الله ولا يريد سوابا كالذي يصلي بين أظهر الناس ولو فرد لكان لا يصلي بل ربما يصلي بغير طهار معه وقد شاهدناها كثيرا هذه الحالة فهو قد جرد قصده للرياء فهو المنقوط عند الله تعالى وكذلك من يخرج الصدقة خوفا من ذمت الناس وهو لا يقصد الثواب ولو خل بنفسه لما أداها فهذه درجة العليا من الرياء ولا حول ولا قوة إلا بالله الثانية أن يكون له قصد الثواب أيضا يعني يرأي ولكنه يقصد الثواب لكن قصدا ضعيفا قصد ضعيف يعني يقول لك يا الله ما شي يعني جات جات ما جاتش فحيث لو كان في الخلوة بينما بين نفسه لم يفعل ولا يحمله ذلك القصد على العمل قصد ضعيف الرياء أقوى منه فلا يحمله قصد إرادة السواب وجه الله على العمل فهذا قريب مما قبله زي الدرجة الأولى كده منقوط كذلك من الله تعالى لا ينفع عنه الإسم والمقت والثالثة أن يكون له قصد السواب وقصد الرياء متساويين بحيث لو كان كل واحد منهما خاليا عن الآخر لم يبعثوا على العمل فإذا اجتمع انبعثت الرغبة أو كان كل واحد لو انفرد لاستقل بحمله على العمل فهذا قد أفسد ما أصلح الرابعة ولا يسلم من الإسم أفسد ما أصلح ولا يسلم من الإسم الرابعة أن يكون الطلاع الناس عليه مقويا لنشاطه ولو يمكن يعني لو لم يكن اطلاع الناس موجودا لكان لا يترك العباد ما يترك ولو كان قصد الرياء وحده لما أقدم فهذا يثاب على قصده الصحيح ويعاقب على قصده الفاسد يعني لو كان رجاء الوحده بس مش هيقدم على العبادة مش هيقوم رياءا إنما العمل الصالح يقوم بس بينه بين وبين الناس ينشط للعبادة وبينه بين نفسه لا ينشط للعبادة ولكن لا أتركها إنما لا ينشط إليها هذا الركن الأول وهو قصد الرياء الركن الثاني وهو المرأ به وهو الطاعات إنسان رائب الطاعات وذلك ينقسم إلى الرياء بأصول العبادات وإلى الرياء بأوصافها مش كده؟ الرياء بأصول العبادات أو الرياء بأوصاف العبادات يعني ايه أصل العبادة العباده بينفق في المرات الابتدائي رب يصلي أو صياما كذلك غير اللي بيصلي بس ايه مش اصل العباده الرياء قائم بالله سبحانه وتعالى ودخل عليه الرياء هنذكر هذين هي الاقسام عشان نفهم القسم الاول وهو الاغلب الرياء بالأصول وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى الرياء بأصل الإيمان هذه النصيبة لها النفاق هذه النفاق الأكبر صاحبها مخلط في جهنم والعياذ بالله تعالى وهو وهذا أغلظ أبواب الرياء وصاحبه كافر المخلط في النار لأنه يراعي بأصل الإيمان هو يظهر الإيمان مراءة ويبطن الكفر والنفاق في قلبه وهو الذي يظهر كلمته الشهادة وبطنه مشحون بالتكذيب وهو يرأي بظاهر الإسلام وهذه صفة المنافق قال عز وجل يرأون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل وهذه الصفة تقل في زماننا ولكن يكسر في زماننا يقول به نفاق من ينسل من الدين باطنا يطلع من الدين في الباطن ويعمل نفسه مسلم في الظاهر ويعد جادل كما تسمعون اليوم فيجحد الجنة والنار أو الدار الآخرة أو يميل إلى قول الملاحدة لا بشي كتبها الملاحدة عشان يعيز يقرأها أو يعتقد طيبسات الشاضع والأحكام ميلا إلى أهل الإباحة أو يعتقد كفرا في بطنه أو بضعة وهو يظهر خلافه فهؤلاء من المنافقين المرائين المخلدين في جاء النار وليس وراء هذا الرياء, وليس وراء هذا الرياء رياء وحال هؤلاء أشد من حال الكفار المجاهرين لأنهم أي, هؤلاء لأنهم أي هؤلاء المنافقين جمعوا بين كفر الباطن وكفر الظاهر الدرجة الثانية الرياء بوصول العبادات مع التصديق بأصل الدين الأولى هو يرأي بأصل الدين نفسه بالإيمان فهو كافر في بطنة يظهر الإسلام في ظهره إنما هذا مؤمن في بأصل الدين ولكن يرأي بأصول العبادات وهذا أيضا عظيم عند الله تعالى ولكنه دون الأول بكثير ومثاله أن يكون مال الرجل في يد غيره فيأمره بإخراج الزكاه خوفا من ذنبه ومال بيتعف في إضغيره يقوله تبطلع للزكاة وهو العايز يطلع زكاة ولا حاجة كما يقول والله يعلم أنه لو كان المال في يده ما أخرجها أو يدخل وقت الصلاة وهو في جمع وعادته ترك الصلاة في الخلوة وكذلك أصوم رمضان وهو يشتهي خلوة من الخلق ليفتغ ليأكل وكذلك أحضر الجمعة ولولا ذمت الناس لم يحضر أو يصل رحمه ويضر رديه لا عن رغبة لكن خوفا من الناس أو يغز أو يحج لذلك كلهم رآه ولكن أصل الإيمان معه أصل الإيمان بالله تعالى يعتقد أنه لم معبود سوى سبحانه وتعالى ولو كلف هذا العد أن يعبود سوى الله تعالى أو أن يسجد له لم يفعل لكنه يترك العبادات للكسر وينشط عند اطلاع الناس عليه فتكون منزلته عند الخلق أحب من منزلته عند الله تعالى يقول الشيخ أحب من منزلته عند الخالق وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله ورغبته في محمدته, ورغبته في محمدته أشد من رغبته في ثواب الله وما أجدر صاحبه بالمقت أن يكون منكوتا عند الله تعالى الدرجة الثالثة أنه لا يرأي بالأعمال ولا بالفرائض ولكن يرأي بالسنن والنوافل التي لو تركها لم يعصي ولكنه يكسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في الثواب ولإثاره لذة الكسل على ما يرجى من الأجر ثم يبعثه الرياء على الفعل وذلك في حضور الجماعة في الصلاة أو عيادة المريض أو اتباع الجنائز أو غسل الميت أو التهجد بالليل أو صيام عرفاء أو عشباء كل ذلك يفعله لوجود من ينظر إليه لو كان مختليا لم يترك العفادات الفرائض ولكن يكسل عن هذه السنن وإذا كان بين الناس قام بها فقد يفعل المراء جملة من ذلك خوفا من المذنة أو طلبا للمحمدة ويعلم الله تعالى منه أنه لو خلى بنفسه لما زاد على أداء الفرائض فهذا أيضا عظيم ولكنه دون ما قبله أقل مما سبق فإن الذي قبله آسر حمد الخلق على حمد الله تعالى وهذا أيضا قد فعله فعل ذلك واتق ذم الخلق دون ذم الخالق فكان ذنب الخلق عنده أعظم من ذنب الخالق سبحانه وتعالى وأما هذا فلم يفعل ذلك هذا الأخير الذي نحن فيه لم يفعل ذلك لأنه لم يخف عقابا على ترك ما اصلا ليس هناك عقاب على تركها ويحتمل الشيخ باع جاب حاجة من عنده كده يقول ويحتمل اختشهاد يعني من عند الشيخ يحتمل أن يكون عقابه نصف عقاب الأول فهذا هو الرياء لأصول العبادات سواء كانت فرائض أو سنة القسم الثاني الرياء بأوصاف العبادات ليس بأوصولها يعني ليس في الفريضة يكون بين الناس يحافظ عليها أو أن بين الناس يحافظ عليها لا لا أمر الزائد يقول أن يرأي بشعل ما في تركه ينقصان العبادة لذلك نأخذ لذلك بعدها حتى لا تعرف تميزهم أو يقول أن يرأي بشعل ما فيه تركه نقصان العبادة يعني بيرأي بفعل لو تركه هتبقى العبادة ايه ما قصة اللي قابله بيرأي بفعل ايه ها بترك الايه النافلة او بترك الفريضة بعدها بيعمل ايه بيترك شيئا رغب بالك. تركه نقصان العبادة بس بيرأي بيبقى فبيكمله كمل العبادة بل لو تركه حيبقى تركه نقصى للعبادة ليس ترك للفريضة ولا ترك لنافلة كما بينا في السابق واضح كذا كالذي غرضه مثلا أن يخفف الركوع السجود ولا يطير قراءة فإذا رأى الناس أحسن الركوع والسجود وترك الالتفاة وتمم القعود بين السيدتين وهذا اسمع بها حقه وحكمه يتضمنه تعظيم الخلق على تعظيم الخالق كما لو كان بين أدى إنسان متاكئ واحد قاعد متاكئ يعني أمدد رجليزة مجوله فدخل غلامه فاعتادل استوى يعني احتراما للغلام وهلك ده مثل كده فكأنه اعتدل يعني استوى وعظم الغلام وترك صاحبه ذلك فإن ذلك تقديم للغلام على السيد وكذلك الذي بكمل بيئة الصور الذي يعتاد إخراج الزكاة من الذهب الرديء مثلا والحب الرديء فإذا طلع عليه أحد أخرجه من الجيء خوف من المذمة وكذلك الصائب يصون صومه عن الغيبة وكذا وكذا وكذا مما يحدث خوف من المذمة فهذا كله أيضا من الرجاء المحظور الممنوع لأن فيه تقديما للمخلوق على الخالق ولكنه كما ذكرنا دون الرياء أقل من الرياء بأصول التطوعات الرياء بأصول التطوعات أنه يبقى بين الناس يصلي النافلة لما يراوح ما يصليش هنا بيقول لا بيرأي بالنقصانه ما ما إيه؟ لو كان بينه بين خالي بنفسه نقصانه يفعله فيرأي بالزيادة في هذا النقصان يبقى برائب أنه لو كان في الركوع والسجود يسرى يبقى بينه وبين الناس يخشع ويطمئن في الصلاة يقول فإن قال المرائي مرائي بيقول لي بقى إنما فعلت ذلك سيونة لألسنة الناس عن الغيبة لكي لا أحد يغتابني بس ويقول لك ده بيينور الصلاة مثلا أو بيعمل كذا في الصيام أو في... فإنهم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الاتفاق أطلقوا ألسنتهم بذنبه وغيبته فيقال له هذه مكيدة من الشيطان فإن ضررك بنقصان صلاتك أعظم من ضررك بغيبة غيرك أنت تتضرر بنقصان الصلاة أكثر ما تتضرر بأن يغتبك غيرك اعتبت فيها حسنانة إنما تنأل صلاتك وتنألها بهذه الطريقة أو صيامك أو صدقتك ترأي بها بهذه الطريقة أنت متضرر بها لذلك كانت هذه كما يقول الشيخ مكيدة من مكائب الشيطان فلو كان بعثك الدين لو كنت تفعل ذلك تدينا لله تعالى لكانت شفقتك على نفسك أكثر أن تشفق على نفسك أن ترأي بنقصان العبادة فترأي بإتمامها فإن من يراعي جانب الغلام غلام الملك ينبغي أن تكون مراقبته للملك أكثر إلا أن للمرأي في هذا حالتين المرأي هذا بالذات ليه حالتين عندهم أحدهما أن يطلب بذلك المنزلة أو عند الناس وذلك حرام شفت الناس بقى أنت تصلي صلاة خفيفة وقعت واحد بقى وقعد بصصلك وقعت انتظمت شوية بقى في صلاتك و وظبط ركوع وظبط السجود وكذا كما يقول أن يطلب عندهم المحمدة أو المرآة فذلك حرام والثانية أن يقول هو بقى ليس أحضر من الإخلاص في تحسين ركوع السجود ولو خففت كانت صلاة عند الله ناقصة وآذان الناس بذنهم وغيباتهم فاستفيد بتحسين الهيئة دفع مذنمتهم ولا أرجو عليه ثوابا فهو خير من أن أترك تحسين الصلاة فيفوت الثواب وتحصل المزمة تفهمتني؟ فهمت؟ يعني يقول إيه؟ يقول الله أنا ما يحضرنيش بصراحة يعني أنا إيه؟ ما يحضرنيش نية الإخلاص فإن أنا أصبت صلاة فعل أنا أصلا كنت عايز إيه؟ أخفف الركع والسجود وأن أرسال الله وأطلع بصرع أو خلال أو نفس الكلام في الصيام أو في غيره مما ذكرنا من الأمثال بيقول لك طب والله ايه بقى يقول له هو عارف يقول بقى لو خففته كانت صلاتي نقصة عند الله مش كده ووقعت في ايه في مدمة الناس وغيبته فلما بعمل كده بقى واتمم الركوع يقول بقى اهو فاستفيد لتحسين دفع المذمه ولا ارجو ثوابه فهو خير من اتركه تحسين الصلاة وفي نفس الوقت يحصل مزمة الناس يعني عاوجه النص العامة ولا العامة كل فأنا بدل ما حصل مزمة الناس وأنه بشكله ده دي صالة دي فأنا بحسن الصلاة ومش عايز سواب بس يدفع المزمة فهمت نصح يعني بحسبها كده زي يا زي فيقال له الواجب عليك أن تحسن العبادة وتخلص لله تعالى ولا يجوز لك أن تدفع الذم بالمرأة هل تدفع ذم الناد بالمرأة؟ لا, لا يجوز لك ذلك بل عليك أن تخلص العبادة لله ولا أن تنظر لأحد من الخلق دي كانوا زمن يقولها العظماء كانوا يقولها كما انطهر النجاسة بغسلها بالباول زمن يقولوا كده في الفقه الدرجة الثانية فاكرين الدرجة الأولى الناس راحوا مني خلاص حد فاكر الدرجة الأولى أن يرأي بشعل ما في تركين وقصان ما فيه نقصان. مش هو, ايه هو حياته ايه الصالة بالطريقة دي حتبقى الصالة ناصف فبيرأي عشان يتمم الصالة وقلنا دي لها كما ذكرنا حالتين الدرجة التي تليها لها الدرجة الثانية أن يرأي بفعل ما لا نقصان في تركه الأولانية بيرأي بشعل ضغط بالك لو تركه يكون ناقصا لو ترك المرآة هل فعل بتاعه ناقص الدرجة دي بقى بيرأي بشعل ما لا نقصان في تركه ولكن فعله في حكم التكملة والتتم للعبادة مش بيزبط دقاء ركوع السجود لا بيطول بقى لقاء اللي بيبوصله فبدل ما يطلع جنيه يجين طلع خمسة جنيه مثلا او في السيال يشتغل في الزكر بدل ما ايه يكون قاعد بيكلم او في الصلاة يطول الركوع السجود ومد القيام وتحسين الهيئة في رفع اليداية والمبادرة الى التكبيرات الاولى وتحسين الاعتداء والزيادة في القراءة على السور المعتادة وكذلك طول الصمت في الصياء واختيار الأجود في الزكاة واعتاق الرقبة الغالية كل ذلك مما لو خلا بنفسه لكان لا يفعله وفي نفس الوقت لا ينقصه من عبادته مش زي التاني اللي لو ما فعلوش يتنقص العبادة لا ده لو ما فعلوش بيش يتنقص بس ده مزود بقى بيجري للصف الأول بيهد يدرك تجويرة الإحراب كل ذا عشان يتقلع ليه كل ذلك من المدح حيث لو خل بنفسه ما فعل ذلك؟ قال بشر الحافي سمعت خالداً الطحان يقول اتقوا سرائر الشرك قلت وما هي؟ قال أن تصلي فتلحظك العيون فتطيل السجود الدرجة الثالثة أن يرأي بزيادات خارجة عن نفس النوافل زيادة بأخرج عن النوافل كحضوره الجماعة قبل القوم وقصده الصف الأول وتوجهه إلى مين الإمام ونحو ذلك وكل ذلك أعلم الله تعالى منه أنه لو خلل بنفسه لكان لا يبالي أين وقف ولا متى أحرم فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يراء به وبعضه أشد من بعض والكل مزموم سمعنا آخر حاجة وأنه تركبا للدرس القادم إن شاء الله تعالى اسمه الركن الثالث يفاكر كلام من الأول التي هنا مع بعض الركن الأول قصد نفس الرياء والركن الثاني ما يراء به والركن الثالث ما يراء لأجله ونحن وقفنا على الركن الثالث وهو المراء لأجله يعني هو بيراء عشان إيه عشان مين نقولها بسرعة كذا أشدها وأعظمها لا بس. أن يكون مقصوده بالرياء أتمكن من المعصير يعني عايز يعمل بتاع ربنا عشان يعمل معصي ان يكون غرضه هنا الى حظ مباح والثالثة ان لا يقصد ان اي حظ مباح ولا غيره ولكن نذر عبادته خوفا من ان ينظر اليه بعين النقص ان شاء الله يعني نقولها بقى من اولها ان شاء الله نجرب على هذه الاسئلة عندما نستكمل كلام على الرياء ان شاء الله تعالى. في كلام كتير في الرياء يعني أخي يقول ابنه غدا سوف يكون بعمل عملية يوجد دعاء له ويجزاكم الله خياله اللهم اشفيه شفاء الله يغادر سقنا اللهم اشفيه مرضانا مرضى المسلمين يا رب العالمين هل سيتغير معدد درس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى الدرس سيكون بعد المغرب نظرا يتأخر المغرب وتأخر الأشاء يعني كنا نحن في السابق عندما كان التوقيت يختلف كنا سنقدمها في اول مايو بعد المغرب ولزال الآن المغرب الساعه السادسة فمننا ان احنا ممكن نرشي بعد المغرب الله تعالى من ناحيه من ناحيه انسانيه حتى يعود الدرس الثاني في العقيبه ان الله تعالى سيكون درس العقيده بين المغرب والاشاء ودرس التزكيه بعد الاشاء شاء الله تعالى عسى ان يكون ذلك الأسبوع القادم هذا مراجع درس العقيدة ودرس التسكية اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وزوجيه ومهات المؤمنين وزوجياته وأهل بيته كما صلى الله تعالى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد الله منفعنا بما قلنا وما سمعنا وجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعمل متقدلا ورزقا نواسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبعا ومن عين لا تدمعا ومن دعوة لا يستجعب لها اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وطرضا ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترض اللهم هدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لاحسنها إلا أنت وصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ارفع مقتك ووضبك عنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا أرحمنا يا أرحم الراسمين أرحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا غياس المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ماهما جعل جمعنا هادئا وجمعا مرخوما متفوقا من بعده تفاضلا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروم ولا تجعل فينا شقيا ولا محروم اللهم الف بين قلوبنا ووصل ذات بيننا واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام اللهم اننا نسالك لسانا ذاكرا اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صادرا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى انفسنا طرفه عين ولا إلى أحد من خلقك اللهم احفظنا بما تحفظ بها عبادك الصالحين اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام اكلا عينك التي لا تنام ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين لا نهلك انت رجاؤنا رب العالمين لا نهلك انت رجاؤنا رب العالمين اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا اللهم انصر دينك وارفع رغيتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدميره تدبيره واجعل, تدميره واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نهره واجعل عبرة بره ونكالا يا رب العالمين واجعل هوا بره رب العالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وانجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قلة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلة للذين آمنوا ربنا إنك روف الرحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذجيته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد